فَلَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَتَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلْ إِنْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ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 حَسَنَتْ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلْ إِنَّمَا يُهْدِينَا رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ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 وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَحْمِلُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَذَرُنَّ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو جَعَلَكُمْ جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات لِيَدْرُوا وَأَنَّكُمْ فِيمَا آتَيْتُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رحيم